قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي سَخَّرَهُ قَبْلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَشَاءُ آنَ يَكُونُ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَشْجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ بِالسَّمِ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلِ الْحِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا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 قُلِ ادْعُواْ مَن تَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلا تَحْوِيلًا قُلْ أَلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ